بالهمس كم رعنا وأنا في ذاكرنا ما بس والمبوع يستاهل الفدا يا رحمة العالم كفكرة عطر التراح فينا ما فاحل